بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وله وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم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 يولج الليل في النار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، آمِنُوا بالله ورسوله وَأَنفِقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 وما لكم أَلَّا تُنْفِقُوا في سبيل الله وَلِلَّهِ ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أَعْظَمُ دَرَجَةً درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وَكُلًّا وقل اللَّهُ الْحُسْنَى الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين عيدهم وبعيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم علماني حتى جاء آمر الله وغرَّكم بالله الغرور فاليوم لا يُوخَذ منكم فرية ولا من الذين كفروا محواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يان للذين آمنوا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 إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرواك عرض السماء ونر أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِي بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغيب. ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في من النبوءه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وَجَعَلْنَا في قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون يا